كاف آيا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم من اشْتَ عَلَى الرَّأْسِ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ الرَّأْتِي عَاكِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ولياً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 يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَذَرْوًا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا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 قال كذلك قال ربك هو علي هيل ولنجعله آية للناس ورحمة وَكَانَ وكان أمرا مقضيا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 اناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريريا وهو يزيئ اليك بالذين تساقط عليك رطبا جنيا فَكُل وَشْرب وَقَرِي ع فَإِمَّ تَرَي مِنَ البَشَرِ أحدَدًا فَكُلِ فَقُل إ نَذَرُتُ لِر وَحمانِ صَومَ فَلَن أُكَلّمَ ليَومَ فَاتَّتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُكِمْ رَأْسَ سُوءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بِغِيًّا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 وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا انما ما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاضِبٌ أَنْ تَعْنَ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا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 وَأَنَادَيْنَاهُمْ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرُبْنَا بِنَا هُنَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا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 وَمِنْ مَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِن مَّنْ هَدَيْنَا وَجَعَلْنَا آيَاتِنَا لِلْمُبْصِرِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سجدا وبكيا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 رَبُّ السَّماواتِ وَأَررضِ وَما بَنَهُ ماَا فَعبُدَهُ وَصطَابِر لعبادَةِ هل تَعلممُ لَ سَمّ وَقولُول الإِ سَالُ امْتُ لَا سَوْفَ أُخْرِجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ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 وَنَجِّ الَّْذِينَ اتَّقَوْا وَذَرِ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا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 حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَاب وَإِمَّا السَّاعَةَ فَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَبَاقَةٌ الصَّالِحَاتُ خَيرُ النَّدَ رَبِّكَ سَوابَ وَخَيرَُّ رَدّ أَفَأَيتَ الذي كَفََ بِ آياتِناَا وَقَالَ لَتَيََّ مَا لَ وَولَدَ وَقلَ الغَوبَ أَمِ التَّخَذَعِ ذَر وَحمَان أَحدَ كَلَّ سَنَكتُب ماَا يَقُُ وَنَ مُدُّ لَهُ مِنَ العذَابِمَدَّ وَنَ لِثُهُ مَا يَقُُ وَيَأتينَ فرَرندَ واتخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا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 وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَمَا وُندُوا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إدا takadu ssamawatu yatfathalna minhu wa tansakul ardu wa takhiru aljibal hadda ad'u lirahmani walada السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ دَرَجَاتٍ